سونا بدري على أول لقى مرة دقيقة وعيني عاجزة تخفي الحقيقة جذبني شايف بعيو دا عمري وقلبي هم اللي قال الحب خذني وعدني يا دقيقة قول اني صرت مجنون Hé, عطري هبيك شمني لجدك ضيجة وتذكرني لقلبك صديقة في ذلك أنت وهم ez